and وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ قُمْ أَن تَبِعُوا بَقَرَةً قَانُوا أَتَتَّخِذُونَهُ لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون I <gasps> don't